السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره.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 ذكرنا في المرة اللي فاتت وقلنا أن العلماء قسموا الماء إلى ماء طهور وماء نجس والماء الطهور قال هو الباقي على إطلاقه أو هو ما فوق القلتين وذكرنا اختلاف العلماء في القلتين ورجحنا إن العبرة فيها بأن كل ماء يسمى ماء ولو خلطه غير الماء ولم يغيره فهو ماء طهور واستدل, واستدل على ذلك بقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيممه وماء هنا نكرة في سياق النفي تعم كل ماء سوى بأخالطه نجاسة ولم يغيره أو ماء خالص وأن مفهوم الحديث هنا في مفهوم مفهوم خلفة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ده مفهوم خلفة لا ينطهد على أن يحتج على مفهوم المنطوق بتاع الآية أو منطوق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء النهاردة إن شاء الله سنأخذ مسألة تانية وهو ان الماء الطهور ده بقى خالطه طاهر شيء طاهر فبيقول بيقول الماء إذا خالطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار او الصابون او الاشنان الاشنان ده معرب وهو حمض تغسل به الايدي ويقال له بالعربية الحرض وايضا بكسر الالف الاشنان كانوا زمان بيخسلوا بيديهم زي الصابون كده نباتات فيها رغوة فيها مواد زي مادة الصابونين مادة بتعمل رغوة كده وبتلتصق بالدهون زي الصابون كده وزي السدر أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه شوف العباره بقى دي بقى اللي هي العبارات الفقهية اللي هي الضوابط الفقهية الصعبة هنا بيقول ولم يغلب ذلك المخالط عليه يعني عايز يقول إن في نوعين من المخالطة مخالطة لا تؤثر ومخالطة تؤثر ما هي المخلطة التي تؤثر في الماء التي تغلب على الماء طيب كيف تغلب كيف أعرف أنها غلبت على الماء ظهرت أحد أوصافها عليه. يبقى أنا عندي كده ماء طهور وقعت فيه طاهر شيء طاهر فحاجة من اثنين. يا الطاهر ده لم يظهر أثره ففي الحال دي كأن الماء لم يقع فيه شيء زي النجاسة بالضبط زي الماء الطهور دام احنا قلنا الماء الطهور يدفع النجاسة وكذلك يدفع الطهارة طب إذا خالطه طاهر تغير أحد أوصافه علمنا أنه غلب على الماء غلب على الماء يعني ظهر صفاته غلبت على الماء سواء اللون أو الطعم أو الرائحة رغم أن الرائحة العلماء ما بيعولوش عليها قوي. ليه؟ لأن الرائحة لوحدها ما دليل. صح؟ لأن الماء قوي في استجزاب الروائح يعني الماء له قوة جذابة تجذب أي رائحة إنما لا تخلطه يعني إنت لو جبت ماء وحطيت جنبه عطر تيجي تشرب من الماء تلاقي ريحته عطر لقط العطر من إيه لأن الماء له قوة في جذب تعرفين بيسموها في الفيزياء إيه التغطر السطحي له قوة في التغطر السطحي يعني الجزياءات اللي فوق ديت بتشد لها جذب الجذب ده بيشد, بيشد أي حاجة فوقيها ولذلك انت لو تلاقي بعوضة تلاقي واقفة على الماء وتمشي على الماء والصفية اللي هم أصحاب الخطوة بيمشوا على الماء برضو ده من التوتر السطحي السطح ف... فالماء له قوة جذابه من فوق دي. القوة الجذابه دي تجذب الرائحة تجذب الهواء الغبار إنها ما تجذبش بني ف... فهنا بيقول إيه ولم يغلب ذلك المخالط عليه فالصحيح يعني فالصحيح ان أن المسألة فيها خلاف أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجازة يبقى دي قاعدة الأولى اللي احنا خدناها النهاردة أن الماء الطهور إذا وقع فيه شيء طاهر ولم يغيره فهو طاهر اضرب مثال مثلا معاصر انت عندك حلة بتتوضى منها في البيت النور قاطع والماء قاطع وبعدين انت عبيب عندك مية من خزنها حطتها في الحلة عشان تتوضى وانت بتتوضى كده قدرا وقعت فيها الصبونة في الحل اللي فيها ماء وقع فيها صابون مديت إيه شلت الصابون تكمل وضوء ولا تكب الماء وتصب ماء آخر بناء على إيه على إن في شيء تغير ولا لا لو إن الماء لسه زي ما هو شفاف ولم يتغير لونه فأكمل الوضوء إن كان الماء تغير بقى الصبون أثر فيه بقى لونه أبيض مثل الصبون فهذا تغير لونه, لونه اللون والطعم لأن الصبون سيؤثر في طعمه يبقى كده ده تتركه على جنب تخسل بشيء وتجعل ماء آخر تتوضأ منه هذه هي خلاصة المسألة يبقى العبرة بأن الماء تغير أم لا قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أولى لمست من النساء فلم تجدوا ما أن هي كلمة ما هي دي دليل الفقهاء كله في هذه المسائل إن طول ما هو اسم ماء بصفات الماء الثلاثة اللي هو اللون والطعم والرائحة يبقى في هذه الحالة يجوز الإنسان أن يتوضّع به لأنه باق على إطلاقه فلفظ الماء في الآية نكره في سياق النفي فيعم كل كل ما لا فرق بين الماء الخالص والماء المخلوط بس بشرط النوم المخلوط ولم يغير أحد أوصافه ولقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة التي قمنا بتجهيز ابنته ابنته صلى الله عليه وسلم كانت زينب زوج أبي العاص ماتت في حياته صلى الله عليه وسلم ولدت أمامة وكانت توفيت سنة 8 هجرية وورد في صحيح مسلم أنها كانت زينب فالنبي صلى الله عليه وسلم راح للنسوة التي كان كنا يغسلنا زينب فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيت بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كفور يعني بماء وسدر وفي آخر غسل كفور طب الماء والصدر اعتبرنا الصدر ده هو الصابون لأنه هو بيعمل زي الصابون بالظبط طيب العلماء قالوا ماء وصدر مع بعض ولا الماء الأول وبعد كده ماء وصدر فهو المفروض يحصل تغسلها ماء الأول عشان الماء يبقى طاهر وبعد كده ماء وصدر وبعض العلماء قالوا لا ده السدر يكون في محل التطهير يعني السدر يكون على البدن زي الصابون لما أنت تيجي تغتسل الإنسان ما يجي يغتسل من الجب ووضع على جسمه صابون وبعد كده نزل الماء الطهور على الصابون يرتفع حدثه ولا لا يرتفع لأن التغيير حصل في محل التطهير وليس قبل محل التطهير إنما لو حصل قبل محل التطهير اللي هو أن الماء تغير قبل أن يصل إلى البدن في الحالة دي يبقى ما ينفعش يغتسل منه إنما ينفع يغتسل طول ما الماء باقن على طهوريته. فالعلماء وجهوا هذا الأمر بهذه الصورة وقالوا كفور ليه لأن الكفور ليه معنى للأموات تعرف الكفور؟ ليه رائحة نفازة زي ريحة أبو فاس كده <تصفيق> الرائحة دي بتطرد الهوام هو الكفور أصلا معمول كده طبيا لطرد النموس والحشرات يعني لو عندك نموس وحشرات ورشد شوات كفور عندك في البيت الحشرات والذباب والنموس سيطرد من البيت لأن الكفور طارد للهوام وفيه صفات أخرى أنه هو بيلين المفاصل والبدن يبقى لين بحيث أنه يسهل تدخيله إلى, إلى القبر وخروجه من القبر شما يتصلبش لأن الميت لو تصلب هيصعب جدا حركته ولذلك الإنسان لما يجي الناس اللي بتغسل أول حاجة يعملها يلين مفاصل الميت الإيدين والرجلين لأن لو تيبست هتبقى زي الأسمنت مش هتعرف تتحرك خالص هتفضل كده ويدفن بهذه الطريقة المسألة الخامسة حكم الماء المستعمل في الطهر دي برضو مسألة من مسائل المياه مشهورة بهذا الاسم الماء المستعمل يعني ايه الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن الأعضاء في أثناء الوضوء منفصل عن الأعضاء في أثناء الوضوء يعني قدامي حلة نية فجبت ماء وغسلت تعرف النقط اللي بتقع بقى انفصلت ده بيسموه ماء مستعمل انت جمعت هذا الماء في حله كأن واحد بيتوضى وبيسقط في نفس الحل هذا الماء بيسموه فقهاء ماء مستعمل يعني ماء استعمل, استعمل قبل كده زي, زي الموبايل المستعمل كده واحد استعمله قبل كده يعني كان أول جديد وبعدين بقى مستعمل فكأن الماء ده كان الأول جديد وبعد لقتي ماء مستعمل طيب السؤال اللي بيطرح نفسه هل يفرق بين الماء المستعمل والماء الذي لم يستعمل فقهياً الفقهاء وقفوا فيها على موقفين منهم قال آه يفرق ما فيش حاجة مستعملة زي كله كل المستعمل ما بتبقاش إيه زي اللي قبل كده واستدلوا كده أدلة بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الماء قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين إن الواحد يغتسل وهو جنب أو يغتسل بدون جنابة وبعض العلماء قالوا لا لا فرق لقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا وكلمة ماء ده عام والنبي صلى الله عليه وسلم في المرة اللي فاتت ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من فضل ميمونة وكان هذا الفضل كان من ماء غسل ولا يسلم من الاستعمال يعني ممكن يبقى فضل بس وممكن يبقى فضل مستعمل وقع فيه ماء مستعمل والراجح أن الماء المستعمل كغيره والأدلة لا تقوى على أن تقول أن الماء المستعمل لا يجوز استعماله في حدث مرة أخرى يبقى الراجح أن الماء المستعمل ينفع الإنسان يستعمله مرة تانية طب ينفع يستعمله تالت تالت ورابع وعشر لغاية ما يتغير أحد أوصافه آه ينفع يتوضى منه تاني الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضع والمختسل بس بشرط أنها تكون طهارة واجبة يعني طهارة انفصل عن طهارة مش واحد بيجدد وضوءه مثلا أو بيغتسل غسل استحباب لا غسل جنابة للحديث حديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم أو الراكد وهو جنب يعني كلمة وهو جنب هي دي اللي عملت في إشكال في الحديث لأن وهو جنب معنى كده أنه ممكن الإنسان يغتسل في الماء الراكد وهو مش جنب وده مش منهي عنه فالعلماء قالوا وهو جنب هي دي المشكلة ولكن بعض العلماء قالوا أن كلمة وهو جنب للاستخذار إني الواحد لما يتوضّع يغتسل من الماء ده كده أفسده على غيره مش حد هينفع ينتفع بهذا الماء بعد كده فكان نهي استقفار وليس نهي نهي فساد يعني فهو هنا بيقول الماء المستعمل في الطهارة طاهر مطاهر لغيره على الصحيح وده قول الظاهرة والجمهور على إنه طاهر غير مطاهر طاهر غير مطهر ده الجمهور جمهور الـ منهم الـ الأربعة وبعض العلماء نأل أن الجمهور مع الظاهرية ماشي ولكن المسألة بغض النظر عن من الجمهور الراجح هو قول الظاهرية لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء هو يرفع الحدث ويزيل النجاسة ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة الرائحة والطعم واللون والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ من فضل ميمونه يبقى خلاصة المسألة دي أن الماء مستعمل إيه الراجح فيه؟ أنه ماء طهور قول مين؟ قول الظاهري ودليل طهارته هذا بقى الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا بيحب بيحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا كثيرا جدا تدركة النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ وضوءا إلا كاد الصحابة يقتتلون على هذا الوضوء يقتتلون على هذا الوضوء على فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يأخذونه ويتبركون منه إذا أكثر من ذلك ما تمخط النبي صلى الله عليه وسلم مخاطا قط إلا أخذه أحدنا في يده ودلك به جسده مخاط النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقول الكلام ده لعشان اللي يعيش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سيحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا كثيرا ودعك من هؤلاء القوم الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفون صلى الله عليه وسلم وانهم كانوا كاد يريدون بذلك تشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام ة وليت وليتهم فعل لان النبي صلى الله عليه وسلم ممدوح من ربه وسنة الله عز وجل في من سب النبي صلى الله عليه وسلم معلومة و. من تتبعها عبر التاريخ وجد أن الله عز وجل يذلهم إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين وحكى الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في سنة ستمية خمسة وستين قصة عجيبة ذل الله بها رجل استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أحكيته لكم قبل كده قصة دية بيرويها ويقول ذكر ابن خلكان أيضا بيقول في سنة 665 حصل أن كان في رجل زنديق ولكن يظهر الإسلام وفي ذات يوم ذكروا أمامه فضل السواك وأنه مرضاة للرب ومطهرة للفم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك دائما وما لا أحصي يستاك وصائم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السواك ويشو فاه بالسواك وهو من الليل وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يستعمل السواك نظافة لفمه ومرضة لربه فقام هذا الرجل وقال استهزاء يعني والله لا استاك إلا في دبره يعني استهزاء وفعلا استاك في دبره فقال التحكي ابنته بقى فيقول مكثنا تسعة أشهر حتى خرج من دبره حيوان له رأس كرأس سمكة وذيل كذيل أرنب وله أربع أرقل حيوان يخرج من دبره فخرج من دبره بعد تسعة أشهر يصيح الحيوان ده يصيح فخافت ابنته فقتلت هذا الحيوان فبقي هذا الرجل يومين أو ثلاثة أيام ثم مات وقال والله قتلني هذا الحيوان إنه قطع أمعائه الله عز وجل جعل هذا السواك لم في دوره جعل حيوان يولد منه بعد تسع أشهر كالمرأة وخرج منه حيوان كالمرأة تلت حيوانا وبعد كده قطع أمعاؤه هذا الحيوان دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبرضه قصص كثيرة أن كان أحد النصارى كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وكان له كل فكلما سب النبي صلى الله عليه وسلم وقع في عرضه قام هذا الكلب فنبح يعني نبح عليه وهو صاحبه فسكت يسكت الكلب فتعجب الناس الجالسين من هذا الأمر فقالوا لعلك تحرك يدك فيخاف منك قال إنه صاحبي يعني هذا الكلب وفي لي فالمهم وقع في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسبت يده عشان لا يخاف القلب فقفز عليه القفز الكلب قفزة فأخذ رقبته فخنقه فمات ف وده صاحبه فالنبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه كل الحيوانات والله عز وجل يدافع عنه من فوق سبع سماوات فالمقصود أن الصحابة كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يقتتلون على وضوءه فهنا بيقول ولو كان نجسا لم يجز فعل ذلك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ليه لو كان النجس لم يجوز فعل ذلك هو هنا بيرد على الإمام أبو يوسف اللي بيقول إن الماء المستعمل نجس فهو هنا بيرد عليه بيقول ما إزاي الماء المستعمل نجس هيجيب منين نجاسة يعني أنت طاهر والماء طاهر لما توضبي هيخرج نجس كيف يكون هذا فبيستدل عقلا مش هيمشي طيب شرعا كان الصحابة يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى كده إنه لو كان هذا الماء نجس لما كانوا يقتتلون على وضوئه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونسائه كانوا يتوضؤون في الأقداح، القدح اللي هو الإناء يشرب فيه، والأتوار، التور اللي هو زي الطشت كده، إناء يشرب فيه يشبه الطشت. ويغتسلون في الجفان الجفنة هي كالقصعة. ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا إن المؤمن لا ينجس وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماساته له يبقى خلاصة هذه المسألة أن حكم الماء المستعمل إيه؟ ماء طهور والدليل على ذلك الأدلة اللي هي موجودة في الكتاب دي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ كاد يقتلون على وضوءه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من الأقداح والأطوار ويغتسلون فيها وغالبا إنسان لما يغتسل من هذه الأشياء يقع فيها ماء من الماء المستعمل المسألة الأخيرة آسار الآدميين وبهيمة الأنعام الصقر هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه فالأدمي طاهر وسقره طاهر. السقر اللي هو إيه؟ بقية الشربة. يعني مثلاً بيشرب من مية ويتبقى بيسموه سقر. سقر يعني باقي. وياخد حكم اللعاب. اللعاب. هو ده بقى المسألة بتاعتنا هل اللعاب هل اللعاب الحيوانات طاهر أم نجس؟ هو هنا يمسك حيوان حيوان أو قضية قضية. قضية الأولى الأدمي. طاهر وسقره طائر. سواء كان مسلما أو كافرا وكذلك الجنوب والحائط وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس وعن عائشة أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائط فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاه على موضع فيها رواه مسلم فلو كان الصقر نجس بتاع الآدم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل إناء عائشة وهي حائط وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه دي بقى المسألة التانية يبقى بقى أول مسألة سؤر الآدمي سواء مسلم أو كافر حائض أو طاهر ده كل ده طاهر النقطة التانية بقى اللي هو سؤر ما يؤكل لحمه الحيوانات التي تؤكل لحمه أمثلة الدجاج أمثلة البقر الخيل يؤكل لحمه الحيوانات دي سؤرها طاهر ولا لا جمل مثال مثلا واحد بيتوضى فلقى البقرة شربت من إناء ولم يجد ماء إلا هذا الإناء فنظر فيه لقاء لم يتغير فتوضى منه هل يصح وضوء ولا لا يصح ليه لأن البقرة تؤكل لحمها والفقهاء أخذوا ليش معنى لتؤكى لحمها يعني قال إذا كان أنت اللسان اللي أنت بنقول سؤره اللسان نفسه بيتاكل صح لحمة الرز بتتاكل اللحمة بتاعة البقرة تؤكل فمدام يؤكل لحمه يبقى سؤره طاهر لأنه السؤر عبارة عن إيه؟ جزء من الحيوان فده اجمع أهل العلم على أن ما يؤكل الوحم بهمة الأنعام وغيرها طاهر بهمة الأنعام اللي هي البقر والإبل والغنم وغير بهمة الأنعام زي الخيل مثلا أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح أيضا أن سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء وبخاصة إذا كان كثيرا ده المسألة الثالث اللي هو ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات زي الحمير حمار شرب من إناء هل يجوز لك أن تتوضأ من فضله ولا لا دي فيها خلاف من العلم خلاص والأفضل أن تتورع من الخلاف يعني أنت لو لم تجد ماء إلا ماء شرب به بقرة أو شرب فيه حمار تختار إيه؟ لماذا؟ ان فيها إجماع الحمار فيه خلاف والراجح ان الحمار يجوز ان الإنسان يتوضأ من سؤره فالفقهاء أنت فايده دراسة الفقه لما أنت تعرف ان ده فيه خلاف أو ده ما فيه خلاف أنك تتورع في دينك إنك إنت لو خيرت بين أمرين مسألة فيها خلاف ومسألة فيها إجماع تختار المجمع عليها لأن هي تتورع في في لدينك فالحم الحمير والبغال لتنين مما لا يؤكل لحمهم فالراجح هو طهارة سؤرهما أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس ده بقى قول الآخر إنه لو كان كثير يطهر وإن كان قليل هنا بيقول ينقص والراجح ان هو أيضا يستوي القليل والكثير نعم طيب حاضر هنا بيقول أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح أن سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء وبخاصة إذا كان الماء كثيرا أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس خلاص؟ ده رأي المؤلف والراجح إن هو لا يؤثر القليل والكثير دام قلنا سؤرها طاهر لا يؤثر فيه القليل والكثير دام قلنا أن سؤرها طاهر يبقى طاهر في القليل وطاهر في الكثير بس لعله هنا يذكر من باب التورع أو غير ذلك إنما هو الراجح أن سؤر الحمير والبغال أنهما طاهرتين ودليل ذلك الحديث السابق وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يبقى دليل هو إنه هو إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث يعني مفهومه ولكن رد على هذا الحديث إن هو لا يقصد به حمل الخبث مع النجاسة إنما يقصد به هذا هو الغالب وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شربت من الإناء إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات فدليل آخر على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم بيتوضأ فوجد هرة فأصغى لها النبي صلى الله عليه وسلم الإناء فشربت ثم النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الوضوء من فضل الهرة وقال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. حديث ذا في معاني رائعة. فيه رقة النبي صلى الله عليه وسلم إن هو رق قلبه لهذه الهرة وخلها يعني تشرب من وضوءه صلى الله عليه وسلم يا بختها مش كده فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا ورقيقا بالحيوانات جدا. دلوقتي تلاقي الأخ أو الواحد يلاقي قطم جاي شهيطها بالرجل والله أنا شفت واحد لما شفت القطم جاي ايه متسحب لها كده زي العلو الصغيرة وبعدين جاي شهيطها بسرعة بالرجل عجب سبحان الله يعني هل هذا تأدب بأداب الإسلام ودخلت امرأة النار في هرة حبستها هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض ده دليل بيأخذ العلماء ده دليل على جواز حبس القطط مع إطعامها وإكرامها الناس اللي هي بتربي قطط في البيوت يجوز مع إطعامها وإكرامها لأنها النبي صلى الله عليه لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض أنه يشق التحرز منها في الغالب فلو قلنا بنجاسة سؤرها ووجوب غسط الأشياء لكان في ذلك مشقة وهي مرفوعة عن هذه الأمة مسألة الرابعة بقى أما سؤر الكلاب فإنه نجس وكذلك الخنزير أما الكلب فعن أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور, طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ولغ يعني شرب بلسانه أن يغسله سبع مرات أولهن بالطراب نص الحديث ده على نجاسة سؤر الكلب لأن الطهور إناء يا يعني يعني يعني أنه كان نجسا وتطهر بالغسل أن يغسله سبع مرات أولهن بالطراب فده دليل على أن سؤر الكلب نجس وده فأيضا في خلاف أهل العلم وده قول الجمهور خلاف للملكي وأما الخنزير فلنجاسته. وخبثه وقذارته قال تعالى فإنه رجس برضو الخنزير هل هو نجس ولا لا في خلاف بين أهل العلم ورجح شيخ الإسلام التيمية أن الخنزير طاهر في حال الحياة نجس بعد الموت لأن لحم الخنزير هو التي نصت عليه الآية والجمهور على أن الخنزير نجس والخنزير خبيث حيوان خبيث ويضرب به المثل في ال في ال في الدياته والامام النووي أيضا رجح هذه المسألة إنه هو الخنزير طاهر حال الحياة نجس حال الموت يبقى كده إحنا خلاص هذه الموضوع إن الحيوانات التي سؤرها نجس إيه هو كلب فقط والخنزير في خلاف على قلم المؤلف يعني لو إحنا قلنا على الراجح يبقى كلب فقط هو اللي نص فيه اللي ورد فيه النص الراجح كلب فقط هو الذي ورد فيه النص بقية الحيوانات لم يرد فيها نص إنما هي قياسات وغير ذلك يعني من الأمور التي لا تنطهد أن تكون دليلا قاطعا بقية الحيوانات لم يرد فيها نص على أن سؤرها نجس الباب الثاني في الآنية وفيه عدة مسائل الآنية وهي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره سواء كانت من الحديد أو من غيره والأصل فيها الإباحة لقوله تعالى هو الذي خلق لكم في الأرض ما في الأرض جميعا وهذه أول قاعدة يقررها بيقول كل اللي في هذه الدنيا الأصل فيها الإباحة ما عدا اللي هيذكره بقى في المسائل دي استعمال أنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباحة ولو كانت ثمينة لبقائها على الأصل وهي الإباحة ما عدا آنية الذهب والفضة ده بيحط قاعدة إن كل الآنية طاهرة ما عدا آنية أقصد يجوز استعمالها ما عدا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيها خاصة دون سائر الاستعمال كلمة خاصة دون سائر الاستعمال دي حط تحتها خط كده ونتكلم في هذا الوقت هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة فالعلماء قالوا يحر استعمال أنية الذهب والفضة في الأكل والشرب بنص الحديث طب فرضنا واحد أخذ أنية الذهب والفضة شربش فيهم علقهم زينة، جاب إناء فضة، وبعدين خدوا وجي كتب جواية قرآنية كده، أو ما شاء الله، أو أي حاجة من الحاجات التي تكتب دي، وعلقها في الصالة، زينة. هل هذا مشروع أم محرم؟ العلماء وقفوا فيها على قولين، الأئمة الأربعة على أن هذه الصورة محرمة، والظاهرية قالوا طبعاً أنت عارفين ماذا بالظاهرية؟ هو اللي ورد بيه الدليل بس، فقال الظاهرة قالوا لا تشربوا فيها نيت الذهب والفضة يبقى هو الشرب بس لا تأكلوا فيه صحفيها يبقى هو الأكل بس غيرها من الاستعمال يجوز والأما الأربعة قالوا قياس يجري فيها ليه لأن الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم حرم الأكل والشرب فيها والواحد بيأكله يشرب في المرة كم مر في اليوم كم مرة كتير ممكن مرتين وممكن ثلاث مرات وممكن أكثر يعني بيستعملها في حاجة مفيدة هو يعني ممكن يستعملها في شيء هو يعني ده أكثر حاجة بتبوص في البيت اللي تباق صح من كتر الأكل أكل وغسيل أكل وغسيل فبتبوص كتير فأكثر شيء مستعمل في الحاجات الأصلية والأكل فحق قالوا ما دام ربنا حرمها في الأكل والشرب يبقى حرامها في زينة أولى بقى أنا أكل وأشرف فيها حرام وعلقها ما يبقاش حرام يبقى الفقهاء نظر نظره نظرة إن التحريم لإقتناء هذه الأنية إقتناءها سواء بقى في الأخل والشرب أو في غيرها من باب أولى وده عقلا كده أنت تعرف إن... إناء الذهب اللي هو إيه تعريفه الإناء أن يكون مادته من ذهب مش مطلب مية ذهب لا هو الإناء نفسه ذهب طبق من الذهب ده يوزي الناس نص كيلو أو ربع كيلو صح؟ أو فازة من ذهب طيب أنت عندك ربع كيلو وشيله في بيتك تعرف الذهب ده هو عصب الاقتصاد ولو والناس لو حافظت على الذهب في بيوتها القصاد حينهار الذهب ده لازم يتداول فلذلك الله عز وجل جعل فيه زكاة عشان ما حدش يحفظه في بيته لان لو انا حافظه في بيته وفي زكاة 40 سنة هيكون خلص لان 40 في 2.5 في 100 في 100% يكون خلص فالواحد يخاف على فلوسه فيوم في جاي سايبها في السوق عشان تجيب ربح ويجي يعرف يطلع الزكاة فده دفع دفع ربنا بيدفع الناس لاستغلال أموالهم في السوق بخلاف الربا الربا دا توقيف اقتصاد لأن الربا ده واحد بس اللي بينتفع إنما البيع في في دورة انتجية يعني في سلعة بتطلع والسلعة دي وراها عمال والعمال دولت وراها مصانع والمصانع دي تلها مواد خام وله مكن والماكن دا بيتصنع هتلاقي في دورة كده الدورة دي كلها بتدور الناس كلها بتشتغل إنما الربا واحد قاعد في بنك بياخد فلوس والتاني بياخد فلوس روغر يعمل بها قرية سيحية واللي يتاجر بها في بلاد غرب والبلد لا تنتفع به فهو ده المقصود من الاقتصاد وعدم الربا الزكاه وعدم وتحريم الربا الاثنين دولت عصب الاقتصاد العالمي الاقتصاد العالمي الموجود دلوقتي اللي هي رأس مالية والاشتراكية كل ده أثبت فشله يعني الرأس مالية ساعات بيعملوها في أمريكا وبعدين مصر يز فشلها يجي واحد زي حمدين صباحي أو جمال عبد الناصر يقول له خلاص نرجع للاشتراكات تاني يرجع للاشتراكات تز فشلها نقول له خلاص نعمل صورة ونعمل رأس ماليات تاني وبين الرأس المالية والاشتراكية وهكذا طب ما ينظروا إلى النظام الاقتصاد الإسلامي له رأس ولا اشتراكية أنت بتخيرني بين حقتين اتنين غلط طب ما في خيار ثالث انت ما فصدتش ليه اللي هو بيت النظام الإسلامي المعاصر في الاقتصاد ده لو اتطبق الناس كلها في رخاء يعني كان عمر بن الخطاب كان عنده رأس مالي ولا شرقية، ما كانش عنده كلام ده، بس كانوا بيطبقوا نظام الإسلام الاقتصادي المبني على الزكاة وتحريم الربا ومبني على أبواب الاقتصادية زي بيت المال وغيرها اللي بيكتمع فيها أموال الأموال وتوزع على الفقراء ب بطريقة منظمة، ده أنفع. فالمقصود إن أنيت الذهب والفضة يحرم الشرب والأكل فيها بالإجماع، وأيضًا يحرم اقتناه للزينة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في أنيت الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. الصحفة اللي هي صنية آه قصعة كبيرة تسع ااا خمسة خمسة يقعدوا على إذا الصنية كده اللي خمسة يقعدوا عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في أنيات الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم هذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر استعمال إحنا قلنا دون سائر استعمال دي مسألة فيها خلاف هو هنا اختار قول الظاهرية بس الراجح والله أعلم أنه يشمل جميعاً وعلى استعمال وقول الأئمة الأربعة فدل على جواز استعمالها في الطهارة والنهي عام يتناول الإناء الخالص الخالص اللي هو الذهب خالص أو فضة خالص أما المموه بالذهب والفضة المموه اللي هو إيه بقى إيه تجيب أنت طبق نحاس أو ألمونيا وبعدين تطليب مية الذهب أو تطليب مية فضة ده اسمه بيسموه مموه أو مطلي أو انت عارف هضرب لك مثال قريب شوي انت عارف كده في العروسة بيجيبوا جهاز في العروسة طقم معالق صح ويقولك المعالق دي غالية ليه بقى عشان ايه؟ فيها ايه خط ذهب صح وفي النجف اللي هو النهجة في المطل بمية الذهب النجفة المتلتمية جنيدة كل ده هل يجوز استعماله ولا لا هل هذا السؤال هل هذا ذهب أم مموه مموه ده المعلقة السلستين وعليها خط رفيع كده يمكن ما تشوفوش انت أصفر من من, من الذهب فده جائز أما المحرم اللي هو كله فضة أو كله ذهب زي الشمعدان الفضة للناس في الساعة بيشتروا في النيش شمع دان فضة كله دا كله محرم مدام هو فضة المادة بتاعته فضة محرم إنما لو مادة ستالستين وعليها طبقة فضة دا ما يبقاش محرم إنما المحرم هو لا تشرب في أنية الذهب والفضة أنية الذهب وأنية فضة لابد أن تكون المادة من الذهب أو من الفضة وهكذا بقى تضرب أمثلة إن المموه يجوز استعماله وإن المادة نفسها لو كانت فضة أو ذهب لا يجوز استعمالها المسألة الأخيرة حكم استعمال الإناء المضب بالذهب والفض مضب الضبة بيعرفها هو وصل الإناء المكسور بالحديد ونحوه آ إناء نعم آ هنخلف المصنف ونقول موه هو بيقول هنا أول مموه بالذهب والفض أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة كل ده جائز المحرم هو أن الذهب والفضة فقط هو المحرم المضب يعني إيه يعني عندك إناء مش من الذهب والفضة وتكسر مثلا ايه فخار ولا حاجة برام على البرام الفخار وبعدين تكسر فانت عايز تلحمه تلحمه بايه هو طبعا هم نرميه لان هو باتنين جنيه اصلا ولكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان له اناء من عيدان من خشب فاتكسر فجاء أنس ابن مالك و وضع فيه سلسلة من فضة، دوب فضة كده في في طبق في حاجة نحاس، وبعد كده إيه حط فيها السلسلة بقت سلسلة يعني بقت دابت كده بقت عاملة لزق، وقحاطت اللزوجة دي ما بين الإيه ما بين الشرخ بتاع الإناء وتركه حتى جف ولحم وبقى كده الإناء رجع تاني زي ما هو، فالعلماء خادوا من هذا الحديث. على جواز تضبيب الآنية بالذهب والفضة دي بسموها ضبة ضبة زي بنتط لحام كده، الضبة اللي هي لحام ما بين طرفين شيء زي بنتط اللحام. إذا كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا لدخوله تحت عموم النص أما إذا كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء لحديث أنس انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة أو الشعب سلسلة من فضة الكسر الشعب اللي هو الصدع صدع أو الكسر نقف هنا وال والإناء ده رغم أنه خشب ورثه ابن أنس ابن مالك النضر ابن أنس ابن مالك ورث هذا الإناء وباعوا بعد كده باعوا بتمنمائة ألف والإناء ده كان خشب شوف كان الصحابة والتابعين كانوا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حبا يعني وفيه من شهر كده حصل في اليمن مشكلة كبيرة جدا وجدوا شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم عند بيت واحد واحد كان مختنيها يعني وخدوها والسلطات اليمنية خدت منه الشعرة وحطوها في المتحف فطبعا شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان وزع في يوم الحج لما حج حلق شعره وطلح وزع الشعر على الصحابة كل رجل كان يأخذ الشعر وشعرتان في واحد يسأل الماء الذي يضع فيه الإنسان إذا قام من نومه نوما ينقض الوضوء من ليل أن يضع فيه يعني هل هذا محرم ولا لا هو هنا المؤلف ترك هذه المسألة لأنه يرجح أن هو هذه المسألة لا تؤثر وأنه يجوز الإنسان أن يضع يده في الإناء يحرم مع صحت مسحت الوضوء هل هو في المقصود هنا القطط فقط لا إنها من الطوفون عليكم والطوفات كل حيوان يطف بالإنسان فهو فيجوز فسؤره طاهر هل الخيل يؤكل لحمه؟ نعم الدليل على ذلك حديث في البخاري أن عائشة رضي الله عنها أكلت من لحم الخيل القط الأسود شيطان لا أنا معرفش أن القط الأسود شيطان كلب الأسود بس هل تقطع زوجة الرجل صلاته؟ هل الحي يقطع الصلاة إذا مر من أمامه؟ الحمار يقطع الصلاة والله الحمار والمرأة والكلب الأسود فيهم حديث ولكن الراجح والله أعلم أن هذا الحديث معنى يقطع معنى ينقص الصلاة ولا يبطل الصلاة هل يجوز استعمال أسنان ذهب؟ نعم يجوز استعمال أسنان الذهب للضرورة وكل ما فيه ذهب هنذكرها إن شاء الله هنذكرها بعد كده إن شاء الله ما حكم تقديم الشوكولاتة في إناء ذهب أو فضة وليس الأكل فيه يحرم برضه احنا قلنا يحرم الاستعمال وده استعمال شوكولاتة بقى ولا كحك ولا زي ما يكون بقى ذكر مصنف الحديث هو دليل عطارات المؤمن وبالمفهوم نجست الكافر. لا هو الراجح إن المؤمن والكافر يستويان في ذلك. ان المؤمن لا ينقص حياً ولا ميتا يعني دليل على أن الكافر ينقص حياً وميتا لا. العلماء قالوا أنه يستوي في ذلك. لأنه ده الحديث يستوي العلة, العلة الأدمية وحده. لا يفرق بين هذا وهذا. لماذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه أنهم استعماله أو يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نوما يستعمل الماء المستعمل في الطهارة مع قلة الماء خاصة في السفر. ما فيش جديد عن أنهم يستعملوا ماء مستعمل. وأيضاً من أراد الطهارة ولم يجد ماء كافي فالعلماء يحيلونه إلى التيمم ول ولم في أنه يستعمله مرة واثنين ثلاثة حتى يتيمم يتم الطهارة. لا العلماء ما قالوش كده. العلماء قالوا إن لم يجد ماء فيتم. ما قالوش بقى ماء مستعمل أو غيره. قالوا أي ماء والحكم بقى لو لأ ماء مستعمل يتيمم ولا لا في الخلاف. العلماء قالوا فيها خلاف فيها والراجح عند الظاهرية أنه يجوز وبقيت العلماء حرموا ذلك وقال ويتيمم ويترك الماء المستعمل